إذا وقعت الواقعة ليس لواقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رج جت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وَكُنْتُنَّ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ والسابقون السابقون أولئك المقربين على سرر منظونة متكئين عليها متقابلين Ya fuale gi odenum Mu وفاكية مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون La <laughs> LA YASMU وأصحاب <تصفيق> اليوم Be in the. La maqtu'atin wa la mannuatin was سَنَاهُ إِنَّ شَاءَ أَنْ فَجَعَلْنَاهُ نَبَكًا عُرْبٌ بَدَتْ عَبِ الْيَمِينِ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ